إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا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 إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَاسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً عَيْنَيْ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُنَّهَا تَفْجِيرًا bin nəzri ve yaxafon yuman kana şerhu müstavi ra ve yutaymuhu tağama la hübhi miskin ve ve إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إنا نخاف من رب بنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا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 وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاج غازا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم وردان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ve ezer aytan mer aytan ganim ve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 Napın, halak namum ve ن haziji telkira, fman şaat takda ila Rabbine sabil, vma tesauun illa ey yasha Allah.